بعثه الله للخلق اجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اخوانه من النبيين واصحابه الغر الميامين ومن تبع نهجهم الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ايها الصائمون ايها المؤمنون ما زلنا في تضاعيف هذه الليالي الفاضله والايام العامره بالذكر والتلاوه والصدقه والصيام ما زلنا في هذه الايام الغر والليالي الملاه بالخيرات والنفحات والرحمات وما زال المسلمون الصائمون يتعرضون لها بقلوب ملء الرجاء والشفقه واليقين بعطاء ارحم الرحيمين الكريم العفو الغفور الستير الودود ايها الراجي ايها الراجي وكلنا كذلك ايها الراجي رحمه الغفور الودود ايها الراجي ليله القدر وما ادرا كما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر ايها الراجي ايها الراجي خيرها وفضلها وبرها وعدقها وثوابها الم تعلم ان خير دعاء فيها هو الدعاء الذي علمه سيد ولد ادم للطاهره العالمه المبرئه عائشه الرضوان الله عليها وعن والديها حينما سالت حينما سالت صلى الله عليه وسلم ارىيت ان علمت اي ليله ليله القدر ما اقول فيها راات انشغاله صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي العشر باحثا وراجيا عن هذه الليله الشريفه فارادت اجمل كلام واحسن دعاء تتوجه به الى الرحيم الكريم عن طريق النبي المبلغ العالم بربه جل جلاله فجاءها الجواب جاءها الجواب منه صلى الله عليه وسلم قولي اللهم انك عفوا تحب العف وعف عني انه دعاء عظيم انه دعاء عظيم منه صلى الله عليه وسلم انه من جوامع الكلم التي اوتيها صلى الله عليه وسلم في هذه الليله العظيمه لا حرمني واياك اجرها انه دعاء عظيم في هذه الفرصه السانحه التي تفتح فيها ابواب السماء وينزل فيها ربنا سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا كل ليله متحببا الى عباده المؤمنين هل من داع هل من مستغفر في هذه الساعه التي تنزل فيها الملائكه الكرام تنزل فيها الملائكه الكرام الى الارض تخالط المسلمين تشاركهم صلواتهم ودعواتهم بل تتنزل وتضيق الارض بهم من كثرتهم في هذه الليله الى فجرها في هذه الليله في تلك الليله الطلقه التي ليست حاره ولا بارده في تلك الليله البلجه المضيئه التي لا يرمى فيها بشهاب في تلك الليله التي يبدو فيها القمر كانه نصف جفنه في تلك الليله التي تطلع فيها الشمس من صبيحتها حمراء ضعيفه لا شعاع عليها في تلك الليله ليله القدر الشريفه العظيمه اعظم دعاء واجمل دعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ثلاث كلمات مملوءة بالرجاء مملوءة بالتوسل والثناء ثلاث كلمات مملوءة حكمة وعلما انها لجأ الى الرب العفو لجأ الى الرب الكريم الحي الستير انها لجأ باسم العفو وهو الذي يتكرم بمحو الذنب وازالته اثره وتعفيته فلا وجود له ولا اثر ان المغفره من الغفور ستر عليك بذنب اذنبته لكن العفو لكن العفو من العفو هو محو ذلك الذنب والمحو ازاله والمحو ازاله الاثر والمحو ازاله الاثر اعظم من الستر بعد ذلك لما كان سبحانه عفوا غفورا فانه جل جلاله وتقدست اسماءه يحب العفو فهو جميل يحب الجمال كريم يحب الكرم ستير يحب الستر فاذا كان كذلك سبحانه فابصر ابصر واستبصر وتذكر فان العفو يحب العفو فاعف عن من ظلمك وسامح وتجاوز واغفر واستر ولا تفضح عل الله عظيم الصفات عل الله عظيم الصفات اي يمنحك ويهبك ما وهبته لعباده حينما وصف الله عباده المؤمنين قال في وصفهم والعافين عن الناس وقال عن العافين فمن عفا واصلح فاجره على من على الله انه لا يحب الظالمين ونادى ابا بكر الصديق خليل رسول خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما غضب على الصحابي مصطح حينما تكلم في الافكه وحق له ان يغضب فقال له سبحانه في محكم التنزيل ولا يات لاول الفضل منكم وسعه ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعف وليصفح الا تحبون الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم سمعها ابو بكر بكى بكى ونشج وقال بلا بلا وكفر عن يمينه وارجع نفقه مسطح عباد الله ما زاد الله عبدا بعفو الا عزاه كما قال صلى الله عليه وسلم عز في الدنيا ورفعه ودرجه في الاخره عباد الله الا تحبون ان يغفر الله لكم الا تحبون ان يغفر الله لكم اذا فلتعفوا فلتعفوا ولتصفحوا ايها الكاشح ايها الغاضب ايها المدبر ايها القاطع يا من قطعت اواصر القربى انت تعلم وهو يعلم ان هناك سبب للغضب والقطيعه لكن الا است في هذه الليالي الشريفه ترجو ليله القدر وترجا الى الله بان يعفو عنك الا است كذلك ان الذي تدعوه عفوه ويحب العفو فلما لا تعفو لما لا تعفو لما لا تصفح لما لا تصل من قطعك الا تحب ان يغفر الله لك الا تحب ان تتخلص من رواسب الماضي اجر الى العفو قل هذه اللحظه قل بلا عفوت بلا عفوت يا ربي فاعف عني يا كريم انها لحظه حاسمه كيف ترجو العفو والعفو الكريم يحب من ذلك ولا تعف ولا تصفح انك اذا عفوت فالله احق بذلك منك سيعفو عنك باذنه سبحانه وتعالى اما سمعت ذلك الحديث القدسي عن ذلك الرجل الذي اتي به ونشرت له تلك السجلات من السيئات لم يجد له حسنه فسالوه الا لك حسنه قال لا يا ربي الا اني كنت ادين الناس واتجوز في السكه يعني في النقد وانظر المعسر فقال الله سبحانه وتعالى نحن اولى بذلك منك نحن اولى بذلك منك فعف الله عنه وادخله الجنه وهو العفو فعفوه وسع ال وراه لولا غار الارض بسكان انها دعوه كريمه في ايام وليال فاضله في تلك الليالي كريمه ان تعفو حتى يعفى عنك وتغفر فيغفر لك وتتكرم فتكرم والله هو غفور شكور اسال الله الكريم العفو والغفور ان يمن علينا جميعا بعفوه ومغفرته انه كريم وبالاجابه جدير فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله عفو يحب العفو كريم يحب الكرم رحيم يحب الرحماء احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الانبياء صلى الله عليه وعلى اله وصحبه النجبا وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله في هذه الليالي الشريفه للدعاء شانه وللرجاء وقعه حيث الدعاء في جوف الليل اسمع والاستجابه له اوقع فلا تنسوا ذلك الدعاء لا تنسوا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني انه طلب عظيم ولفتة عظيمة ففي الوقت الذي يشد المس في في الوقت الذي يشد المسلم في هذه العشر مزره ويصوم نهاره ويحيي ليله ويتلو كتاب ربه كل هذا الاجتهاد والذي والذي لا يكون في والذي لا يكون عادةً في تضاعيف السنة يجأر المسلم إلى ربه أن يعفو عنه إنه لا ينظر إلى تلك الأعمال الجليلة التي ربما قام بها إنه ينظر إلى تلك الأعمال الجليلة التي ربما قام بها انه ينظر الى ذنبه انه ينظر الى تقصيره انه ينظر الى الجليل وعظمته انه ينظر الى الاله الله عليه تترا وَنِعَمُهُ عَلَيْهِ تَتَوَالَى وَهُوَ لَمْ يُؤَدِّي شُكْرَهَا فاللهم عفو عنا اللهم عفو عنا يا كريم إنه ينظر إلى تلك الأعمال التي أدَّاها ما كان له أن يقُم بها لولا رحمه ارحم الراحمين لولا اختياره ولطفه ومنه وكرمه سبحانه هو الذي من علي بالهدايه هو الذي من علي بالاسلام هو الذي من علي بشهر الصيام هو الذي من علي بالقيام يا عفو اعف عنا ويا كريم يا كريم تكرم علينا وارحمنا برحمتك انك على كل شيء قدير ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم تقصيرنا اللهم يا حي يا قيوم لا تعاملنا بما نحن اهله وعاملنا بما انت اهله انت اهل التقوى واهل المغفره يا رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك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 اللهم اغذل من خذل الدين اللهم كل اخواننا المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كلهم في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم كلهم حيث يذبحون اللهم كلهم حيث يشردون اللهم كلهم حيث يجوعون اللهم انت مولاهم والكافرين لا مولى لهم اللهم انتصر لهم اللهم انتصر لهم اللهم انتصر لهم اللهم اللهم كلهم في ربى فلسطين اللهم كلهم في ربى فلسطين وكلهم في العراق يا رب العالمين وكلهم في الشام يا حي يا قيوم وكلهم في اليمن وكلهم في مصر وكلهم في ميانمار اللهم كلهم اللهم كلهم في كل مكان يا حي يا قيوم اللهم يا ذا الجلال والاكرام اهدوا ولاتنا واولاء امور المسلمين اللهم اقذف العزه في قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق واجعلهم عزتا للاسلام والمسلمين يا ذا الجلال والاكرام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله